يا ذل الحمدي والثنا يا الله يا ذل المجدي والسنا يا الله يا ذل الفخر والبهو يا الله يا ذل الاهدي والوفا يا الله يا ذل العفو والرضا <سؤال> يا ذل منّي وذعتو يا ذل فضلي والقالو يا ذل عزتي والباقو يا, يا فضلي سبحانك لا إله إلا الأمان الأمان خلصنا من النار